خادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم نرذون فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يك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 119. وعجبه من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلون الله أندادا وأنتم تعلمون 110. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شوداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين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 فَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا ذَرَدَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٍ يُضِلُّ كَفِيرَ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ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 ثم يوميتم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في العرض جميعا ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماء وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء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 هُوَ سبحانك لا فلما قال ألم أقل لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ يَا 117. وأعلوا ما تبدون وما كنتم تكتمون 118. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الكافرين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 التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون وآمنوا بِمَا أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فاتقون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 يصومونكم صوموا، العذاب يذبحون أبنائكم، يذبحون أبنائكم، ويستحيون نسائكم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم.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 بعد ذلك لعلكم تشكون، وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إن ظلمتم أنفسكم بالتخاذكم العجل فتوبوا فتوبوا إلى باديكم فقتلو أنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم عند باديكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة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 113. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا 114. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين 115. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء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 نَصَرَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلَ صَالِحًا, صالحا فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ ربهم وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خذوا مَا ائَنَكُم بِقُوَّةَ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا من قُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ وَإِذْ طَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال دع لنا ربك يبين لنا ما ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تمو قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع اللونها فاقع اللونها تسر الناظرين قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنائي 116. اللَّهُ شاء الله لمهتدون 117. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذنول تثير الأرض, تثير الأرض على تسقي الحرث مسلمة لا فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرجنا كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي الحجارة، فهيك الحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجوا منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبق من خشية الله.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 119. بَعْضُهُمْ بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح, الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقنون 110. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانة إلا أمانية وإنهم إلا يظنون فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروه ليشتروه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 يخلف الله عهدا أن تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون واذا اخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين احسانا وبالقربى وذل قربى واليتامى والمساكين وقولوا ل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 ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقرركم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، تظاهرون عليه.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 صدقوا لما معهم وكانوا من قبل ويستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة بِأَسَمَّى أَشْتَرُوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَيْ أن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغِيًّا أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ أَيْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَأَوُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِكَافِلِينَ عَذَابٌ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 قَدْ جَاءَكُمْ سَبِيلَ الْبَيْنَةِ ثُمَّ أَتَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَن تُمْ ضَالِمُونَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا أَتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ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 يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحي وما هو بمزحزحي من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون.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 صدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون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 أولى الكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللملشكيين أي ينزل عليكم أي ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل السبيل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 اتخذوا من مقام ابراهيم واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعاهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهر بيتي 111. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود 112. وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منه بالله واليوم الآخر 113. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره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 كعلت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يثلو عليهم اياتك يتنو عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرب عن مله إبراهيم 111. إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين قَالَ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين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 119. وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 110. الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ أُلَّا أَتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَضْلَمُ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 ويكون الرسول عليكم شهدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنتعلم من يتبع الرسول من من يقلب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها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 وَإِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ نَتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَتَ بَعْ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ من الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من المفتريين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 ومن حيث خرجت فوال وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كونتم فوال وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشونهم وَلِائْتِي مِن نِّعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ آوِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ إن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيانات والهداة من بعد ما بيناه للناس في كتاب أولئك يلعنهم الله الله تَمُّوا وَأَصْلِحُوا وَبَيِّنُوا فَأُولَئِكَ تَوبَ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ قَالَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُضَرُّونَ وَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا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 تصريف الرياح وتصريف الرياح والسحاب مسخر بين السماء والأرض بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون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 رَأَوْا الْعَذَابَ وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أعلم 117. وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا 119. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو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 119. كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بطن عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من طيبات ما رزقناكم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 ثمون ما أنزل الله من الكتاب واجترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم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 ليس البرع واللوج هكما قبل المشرق والمغرب ولكن البرم من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وأت المال على حبه ذو القرب واليتامى والمساكين. والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة, وآت الزكاة والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلة الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى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 ولكن في القصاص حياة ياألألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم للموت إن ترك خيرا للوصية إن ترك خيرا للوالدين ولالأقربين بالمعروف حقا عليه المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. فمن خاف من موصي جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها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 فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضٌ أَوْ عَلَى سَفْرٍ فَعِدَّةٌ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ فَمَنْ تَطَوَّعْ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرُ الْلَّهِ وَأَنْتُصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ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 111. أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 112. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وآخرين لباس لهم اعلم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالان باشروا ان ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الخيط الاسود من الفجر ثم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 ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج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 ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلا 110. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن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 خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح تبتغو فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعري الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم حَيْثُ من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور 124. وعضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا 125. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له, وما له في الآخرة من خلاق 126. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة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 اجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وعلموا انكم اليه تحشرون سين ينعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله ويشهد الله على ما في قلبه وهو الا الد الخصام واذا تولى سعى في الارض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل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 لمكافتوه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينة فاعلموا, فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل يوم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 فإن الله فإن الله شديد العقاب 122. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا 123. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان سُنَّةٌ وَاحِدَةٌ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس في اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين عوتهم بعد ما جاءتهم البينات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 الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 118. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر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 كم ملاقو وبشّر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أنت بر وتتق وتصلح بين الناس والله سميع عليم.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 الطلاق مرة فامساكوا بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما ما شيئا إلا أن يخافا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا قلقتوا النساء فبلغنا أجلهن فلا تعذلهن فلا تعذلهن أيك إحنا أزواجهن إذا تراضوا إذا بالمعروف 126. وعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون 127. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة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 وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عنتراضاً منهما وتشاور فلا جناح فلا جناح عليهما وإو أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم إذا سلمتم ما أتيتم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 من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن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 متاع بالمعروف حقا على المحسنين وإيقالقتمهن قبل أن تمسوهن وقد فرطتم لهن فريضة وقد فرطتم لهن فريضة فنص ما فرطتم إلا أن يعفون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 حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فنجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتعثون منكم ويذرون أزواج ووصية لأزواجه متاع متاع إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلاجناح عليكم فيما فعل في أنفسهم في أنفسهم إن من معروف والله عزيز حكيم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 كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّ يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَهْلُ الْحَقِّ مِنْهُ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 صلى طالوت بالجنود قال إن الله مبتليك بنهر إن الله مبتليك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده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 وثبت أقدامنا وصرنا على القوم كافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولو لا دفع الله الناس بعضه ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين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 فراه في الدين قد تبين الرشد من الغيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقلة لن صام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور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 ربه أنأته الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبُهت الذي كفر والله لا يهذى القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي به الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم 129. قال بل لبثت عام فانظر إلى طعامك وشرابك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف نشزها ثم نكسوها لحما فلم تبين له قال أعلم أن الله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى قال أ ولم تؤمن قال بلا ولكن يطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهم جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا وعلم أن الله عزيز حكيم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 اليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فأصابه، فأصابه آبل، فتركه صلداء، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين.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 اي يود احدكم ان تكون له جنته من نخيل من نخيل وعناب تدري من تحتها الانهار له فيها له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار في منها فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون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 وَمَنْ يُؤْتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ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 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما توفقون من خير فلأنفسكم وما توفقون إلا وجه الله وما تنفقوا من خير وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا بِتِغَاضِّ أَوَجِهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ وَالَّتِيْ أَنفَعُهُمْ مِنْهُمْ أَنفَعُهُمْ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 ما هم لا يسألون الناس الحافة وما توفق من خير فإن الله به عليم الذين يوفقون أمواله بالليل والنهار سر وعلانية سر وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف تخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحلا الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعدا من ربه فاتها فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله مَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ عَسِيرٍ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 119. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 110. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون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 فَإِنَّكَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهَا النَّوْضَعِيفَ الْأَوَلَى أو يَسْتَطِيعُ أَوَلَا يَسْتَطِيعُ أَيُّ مِنْ لَهُ وَفَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ الرَّجَالِكُمْ فَإِلَّا مِنَ الْجَنَّةِ وَمَا تَرْضَىٰٓ أَنْ تَرْضَىٰٓ أَنْ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا مدوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجيال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 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن على سفر ولم تجدوا كاتبا فلها نم قبوضة فإن آمن بعضكم بعضا فال يؤد الذي أت من أمانته وَلَا الله رب ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فإن له أثم قلبه والله بما تعملون عليم